gesù Verika What?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 فَمَنْ يُقْلَى عَلَى عَلَى حُدُودِ سِيرِ بِمَا كَسَبُوا m two intanto هم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق